إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهود هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئود لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 إَِّهُ لَكُمْ عدود مُبد وَأَن يعبُودُون هََا صِراتُم مُستَقب وَل قدَ أَْغَجلَِّ مِنكُم جِبلًَا كَفيرٌ أَفَلَ تَكُُ تَافِلُ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 وتشهد وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولنشاء اول طمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ نَكَالَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُقَصِّرْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ